من صاب الميل نجيك يا مكاين الله سيدي محمد فيك يا الكعبة مشرفة من صاب منصة بالمال الجيك يا مكايا يا ل سيدي محمد فيك يا الكعبه المشرفة منصة بالمال الجيك يا مكايا يا ل سيدي محمد فيك يا الكعبه المشرفة منصة بالمال بالحلال يا مكايا يا ل Laura هو نصير ذاك اللقاء يا الكعبان المشرفات المال بالحنان يا مكا يا لالا أقوى يا المال بالشيك يا يا لنا وجهه يضوي قندي يا الكعبان مشرفا شني ليتل اثنين يا مكا يا لنا وجهه يضوي يا يا, يا سيدي محمد فيك يا مشرفة. مش أنيني لت الخميس يا مكا يا لنا مقام وغالي عندي عزيز يا الكعب المشرفة مش أنيني الخميس يا مكا يا لنا مقام وغالي عندي عزيز يا كعبان المشرفة صاب <Sessizlik> الميل Sımbıl men